بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين حامين تنزل من الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا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 حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فستَقمُ إلَيْهِ وَتَغفِوه وَينُ للِمُشِكين فستقيمُ إلَْهِ وَستَغفِوه وَإنُ للمُشكين الذيينَ لا يُؤتَُزَّكتَ وَهُ بالِالآخَِةِهُم كَافِرون الذيينَ لا وَنَزَّكَات وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ قل ان انكم لتكفرون, لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين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 في اربعه ايام سواء للسائلين في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض افئتي طوعا او كظها وَمَا السَّوَاءَ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ, قالتا أتينا طائعين فَقَضَهَُّ سَب سَمواتِ فِي يأَومَْنِ وَأَوحافِي كلُ سَماء أَمرهَا تقَضَهُ سماء أَمرهَا وَزَيَّ السَّمَا أَُّ النيا بِمَصَابِي حَحِبباًا ذَلِكَ تَقدير العزيزِ النارِيم وَذَيَ السَّمَا أَُّ النيا بَِقَابِي ذَلِكَ تَقذير العزيز النارِيم إِن عرَضُ فَقُلْ آذَغُتُكُمْ صعقَةَم مِثْلَ صعقَة عَ وَتَمودًا إجاءَتهُ مُففُصُلُ مِن بَْنِأَديهِم وَمنِنْ خَلْفم أَلا تَبُدُ إ الله إجتهُ مُففُصُلُ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه فان ان بما ارسلت به به كافرون فَأَمَّا عَ فَسْتَكْدَرُوا فِي الأأَقْضِ بِغَيْر الحَقِّ وَقَُ مَنْ أَشَدُّ مَِّا قُوه فَأََّا آد فَستَكدَرُوا فِي الأقْضِ بِغَيرِ الحَقِْ وَقَ مَنْ أَشَدُْ مِا قووه أَلَْ يَرَو أن اللهَّهََّ خَلَقَهُمهُ وَأَشَدُّ مِنْهُم قووه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 فأرسلنا عليهم ريحا فرفرات في ايام نحسان في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا اي ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا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 فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَنَجّينا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ حتىََّ إذ مَجَ أُهَا شَهدَلَ سَمعهُم وَأَدَصَر وَجُُدُ بِمَا كانَوا يَعمللُون حتىََّ بِمَا كانَوا يَعملُون فَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شهدتم, شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ قَالُوا أَنطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ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 وَل كُُمْ تَسَّتِرونَ أيَ شَدَ عَلَكُمْ سَمعكُمْ وَلَا أَذفَكُمْ وَلا جُلودُكُمْ وَلَا أَبَصَُكُم وَلا جُلودُكُمْ وَلكِظَنَنتُمْ أَ اللهَّ هَ لا يَعلممُ ككثير مَِّ تَأَّلون وَلَا أبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَاكُمْ ظَنٌّ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَضَلَّكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ رَضَاءً فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن فما هم مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَإِذْ يَعْدُونَ صَلَاحَهُمْ مِنَ الْمُعْتَدِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا دَيْنَا أَيْدِيهِمْ وَمَا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 انَّهُمْ كَانُوا خَاطِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ لَعَلَّكُمْ لَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُم لَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُم وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 نَجْعَلْ هُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ جاء نزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا جاء نزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا التي كنتم تعدون وَاَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي ولكم فيها, ولكم, فيها وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أأَحْسَنُ قَوْلَ مِمَنْذَعَائِلَ اللهَّ وَعَمِلَ صَالِحَاد وَمَنْ أَحْتَنُ قَوْلَ مِنَذَعَائِلَ اللهَِّ وَعَمِ لَ صَالِحَ وَعَمِلَ صَالِحَ وَقَالَ إَّنِي مِنَ المُسلْلِمين وعمل الصالح وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع باللتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه ف عَ الذي يأَحن فَإذ الذي بَك وَضنهُ وعى فَإذا الذي بَك وَبنهُ وعدةٌ كَأَهُ وَد حمم فَإذا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا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 يَرْبُكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء الذير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا ان الذين يلحدون في لا يخفون علينا اف من يلقى في النار خير ام من امنا يوما قيامه افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوما القيامه اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير انه بما تعملون بصير ان الذين كثروا بالذكر لما جاءهم ان الذين كثروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز وانه لكتاب عزيز لا ياتي الباطل بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قد قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك ان ربك لذو مغفرة وذو عقاب اليم ان ربك لذو وَلَوجَعَلَّطُرآنَ عَجَمََّ قالوا لَلَ تُِّلَ آياتَةُم وَلَجَعََّ مكُرْآنَ أَجَمََّ قالوا لَلَ تُّلَك قل هو, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ أَذَاءٌ وَقُرْهٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيهِ أَذَاءٌ وَقُرْهٌ ما هو عليهم عماء اولئك ينادون من مكان بعيد من مكان بعيد ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَ لا كَمَة سَبَقَتْ مِغضَبِكَ لَ قُضِيَ بَنهُم وَإِهُم لَفِي شَكم مريب مِن مُريبًا وَلَ ل كللِمَة سَبَقَتْ مِضَبكَ لَ قُضَ بَنَهُم وَإِهُم لَِي شَكم مِن مُريدًا مَنْعَمِلَ صالِح فَلِنَفْسِه مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ إِلَيْهِ يُرَدُّ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَسْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قالوا اذَٰلْنَا كَمَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمْ ۖ قَالُوا أَذَٰلْنَا كَمَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قبل وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن ظَنّوا ما لهم من محيص ظَنّوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر يئوس قنوط وَإَِّلَهُ الشَغّْ فَ يَأوتُ قَلطَر وَل إِ أَذَقُ لَهُ رَحْمَةً مِ مِ من بَعدِضَلَّ أَمَسَّْهُ لَقولًا النَّه ذَل وَلَ إن أأَدَقُ رَحْمَةً مِا مِ من دَعدِ غَلَّ أَمَ السَّتهُ لَقولًا النَّه وَمَا أَظُُّ السَّاعةَ قائِمه وَماَا أَظُ النُ السلعَةَ قَائِمه وَل يبّْ جِعَْتُ إلَى رَبّ إِ لِعدَمُلَحُسنَا وَل يبُّ جِعَتُ إلَى رَبّ فَلنُ نَبِّ أن الذيينَ كَذَروا بِمَاعَمِلُوا وَلَنُذيقََّهُم مِن عَذاَابِ غَرض فَلُ نَبّ أن الذيينَ كَذَروا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُ ذضًاَّهُم مِن عَذاابِ غَرغ وَإذاَاأَ عَمنَّ عَهِسَانِ عَضَبَ وَنَاأَابِجانَالِبِه وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَضْتُمْ بِهِ قُلْ أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفضتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد على كل شيء شهيد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 أَرَأَيْنََّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ الدِّمَغُ لَكُم هَذِهِ التِّلَاوَةُ مِنْ مَوْقِعِ